وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْهُون أَلْسِنَتَهُمْ بِالْفِتْنَةِ تَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ سَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون ما كان لِبَشَرٍ أن تَيَهَ اللهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبْذَةَ سَنَيَقُولُ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِي مِنْ دُونِ اللهِ وَلَكِنْ كُونُوا رُبَّانَ الْجِنِّ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ وَلَا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا يَنْهَوْنَكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ أتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم بِهِ به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا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 من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون